نبي صلى الله عليه وسلم مرق <تصفيق> وحى مريم وحاولوا كل يوم لذي يفعل مرقة ويترك كل كل صلى الله عليه وسلم ورأتنا كل مرة دحته كل واحد مزعج يقولها صلى الله عليه وسلم آه، كان سياط بريسي. بعض مزاي خصم دير في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض مزاي خصم دير في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماله بأخو دم 10. 10 قوة مدرسي لا حد. بعض مزاي خصم دير في رسول الله لا. دور خامناء لودا. دور خلطة دميرة خشان. قال رصاص قاموا في <تصفيق> صار مريان مويان الله وحي ابو صالح ويام ابو طلال ودي تصح حنا صحه توقعت ايش بك اه انا دم دويج يصير سوال انت تقول لي يصير اللي ريال بالي يصير اسمك انا صار انا واحد ثاني يومها قلت له والله محمد ابو قال حدثنا ابو داوود عن عبادي المنصور عن غروه عن اولا سي ورقه مداني لشهر رمضان في الساعه 20 يا حول وي وسوقه يا اخي قال حدتنا عن الضب المنصوري عن اجرمه النظافه بالله تعالى عنها مليش سنه رمضان افتحوا اسمك فوق قالها هي وان شاء الله way nooyiyeey bafara aragii fiigaa ee duu wax ka qasilaya way uun dhintu shaacada mahnuu biqliya moosimahoo waxa weeyaan tiba koro socdayno qorayaan way khaasatan dadka oo ka xisnaana kuma dareeray ku tii ciyaal way oo gacmo waxuu حالك السلام السلام عليك لكن هناك بعض الحوال الواريين وهي هذا عد أخرين صلى الله عليه وسلم له وحصر مبك حالة التي زيارة ضبئة وبعيثها إمامه الباني بحيه الله تعالى الشيخ قديع مصر الاسبعين عليه وحامر أصحاوي كائنا سنرقى حصر بغيره لكم كده النبي صلى الله عليه وسلم له وحصر مبك حالة وارية دخولك بجدري منها وكائبك وننزل كل الليل يتغنين في, في هذه تنصدح وثلاثة وصدح في هذه إشغل مريزي صدح جان إشغل صدح جان إشغل فقط ثلاثة وثل ويمن مريزي صلى الله عليه وسلم وكا صبر طعا أرغب أن يكون إسراء الله سنجي سبه هي ككاية هو يدينا يدينا على كل حال ككاية الله سنجي سبه ومر ويهي وحقا الله تعالى وليه قال حدثنا عدنين مصباح الحديثة السنة برخوا حصوره من الإمام ومن عبارة الله يدخلكم يا قيمته هراء من فاشحانه يترمي وصوره في مسنده أبو في قيالتي في مسنده حيث وصائع قيمته هراء إن في السناني أحرح في مسنده المسند الحاكم وعبد الله أنه على في المسنده على سيحانه وقيمته وصائع قيمته المسكر حيثا ولا يربح حيثا بحجر عسقواني قيمتهم بمبئ زعوا أن النبي صعصان له أن له مكحرة قيمتها في فرح الباري وخلية ومعيف وفيه حدثنا عبدالله الصباح الهاشرين البصري قال حدثنا الهاشرين على قيادة الوية البصري ودلد قال حدثنا إليه الله من موسى وقال أقبلنا إسرائيل عبدالله مصوري حاء والله هو حتى برخي نوري يسمع حاء وحوه يغنوه إسرائيل قطعا انتقال من السند إلى السند العاخرة سنده يجب بعضه حينه إلها في الحديث فقنا في الحديث وقت الماضي وبعضه حينه وقاصلا من الحديث اللي هيجون لكن كله غاجحة إمام لو غير في عليه وانتقال من من سند من سند آخر سند شورا لبس قريه سادف وعليه دقائق حق أرمل ده روت الجاي مرحلة ضروري من حق لدها بيقولي حق ولده وحضر وبي قال حدثنا على حا شو حقولهم طي وحاولوا يوصلن صار ان ده عشان السند مكيني فضل السند مكين حا حا حا حا جينا السند موده وبيحديث راعيو قال قال حدثنا على من حدثنا قال حدثنا على عن رغة مع بعض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحو عنده في قول ايرام بالاسم اسمك ثلاثة صبح قبل من يجي كل عاينه يفتح الساعه 11:00 وقال يجزم هذا في حديثي النبي صلى الله عليه وسلم كان ولا هو في حاله يرى ودكونك وكجيره وحاله يرى ودكونك وكجيره يكتب له ان هو يذهبون من عند الله مال حسين رحمه الله في في كل عين يفتح في الصباح هاوكنا محكسه سرين اوحلين الاسناد العالي والنازم صوت غليل على كل حال مركا انكاهران تمعنا عزيز الصباح الهاش والباسم كوري عريد الله من موسى اسرائيل من كل اله وعين نسا بن منصور ياسيد ابو هارون ابد برو منصور اكرمه ايوا ابو فنس شطومه كروه الله كروه جاي لشب بلا ولا جاي وعالي الا امحار كي ونازل حيث طبعين يزيد من الهارونك إيو إسرائيك وحيثون طبعين يمرغ صحاولي يأيكو الأولويان من السودة صمت وديق على حدثنا يا على المريء عندما يزيد أن محاول يزيدني عن محاول الصحاق قوله عن محمد بن المنكبر وحيث قوي في الصينة وضعيث في الحديث الأولويان عن محاول المنكبر محاول مكبر ومكبر في دامع السلمي وفي سنع وفي وحاوليان ثم جاءوه وفي صحيح مسلم وفي صحيح البخاري امص وصور الدرا صار زي ما هذا هو اللي اجبره عبد الله يقول عبد الله امام تروي دولت قال قال صلى الله عليه وسلم عليكم دشينا وحا واسم سيل امر باليل وانا ازنوا بالاسم ديجه اسم كان عند الله رحمه الله جل فينه يجلي البصر اردون في دوين بالشعر شو هنضغلي اياه اللي قال حدهم قتل سعيد حياته يسوا هذا أبو الرضاء قال حدثنا بشر المفضل اللاحق كل يانهم ما رأيه. لكن الشيخ البخاري بخاري عبد القرية حفيده الله حول انجر رحمه الله تعالى جاء عن كقره وحاكمينا شيخا بشر مفضل اللاحق كان يصلي في كل يوم اربعمائة روزعة ما فيها ما نمكثبه عيات منكثبه انتين بعين ثور حيث انجروا انجروا اثر بطلقه يا. وابدسه المفضل اللاحق صلوه و يرجى فراحيم الله تعالى كل الحديث الاذ يغنى حيث ارضى يا الشيخ خيا رحمه الله تعالى اللهم صل على الشيخ محمد بن ابي مجر الشيخ اجروبي يشرح لنا فتوحات القيومي والكرات القاميل شيخ اي عمر الصحاح وارضى هي نغصان هرد شيخ ابن عاديك يا ابو دريه جاء سو ان لفظ يطوع هو كورهين المهر المهر المهر المهر بعطوها قبل المستدلو تري المستدل المترقى المدرج المقبّر المعمّر إلى آخرها وملشخ برق صاح موسى بق صار السنة أيوة سنة صار صاند سلبي الله تعالى ويا قالوا خاطشنا خاطش الله عن عدله العثماني أنا سعيل الجبير سعيل الجبير حلا دوا عاقير ومن غتلو يوسف في سقطي يوسف سقط مني الدنيا وده بس عيل الجير وانا وأنا سبعشه آه وايح الله تعالى عنه وطاري في جري فإذا باها شيء لله أو بق كذا كأحسن لش إنه حاول ينير تأذق ويسويه عبلاه مع بعضه وفلاكوا المسلمين على الشدة في مسلمي كفوا طاري سعيل الجبير فلاكوا بي كشدي فركوا لاكوا أي بركس حاويان وققيل وصعيد وها مدرستين وقيل وما يقول ما في عليه أصير صاح وحير مياه بركس أو حيره وربيع لبنان على سجكاي ودرسيه اليوم ويا بركس حاوي قال الخلاص رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم خير حالكم إن كلما يلحق غيركم أليس بذاته ثكا؟ يزن على الجوزي يوم تشار. سانو ضغليا. إذ ذال حدثنا أبو عاصم عن أسماء من عبد المرش عن صالح من عبد الله بن عمر عن عمر عبد الله بن عمر أبي مكورة. قال الله صلى الله عليه وسلم عليكم نشأنه حالا يجب بإثبات دجاجة في يتركها فيما يجب البصر على المفيدة وليوم متشعر طمعه والبغلية حديثه على الصور هذي في وصحية عند تحديثه ماذا في سنة قصة ورمي الحاكم عمضاني يسابرون في المستور على سيحان بقصة ورمي لكن حديثه سنة كم إسا سنة كم ضعفها قصة لأجواء طائح سنة كلي سنة كم سنة كم سكدها إلا حديث الله وضعه فيا من كلي رحم الله سبحانه عثمان بن عبد الملك من كأصدق أبوحات وغازي وصروا ومنكر الحديث إن حبا إنه لا كثير يحيى بر معين سبب خير ليس به بعث استناح اسمه خضرة يا شيخ ليس به بعث مدين خضرة ثقة مكونة ولي الله يجزك استناح ثقة لا كثير وضعه في إن حجر على في <تصفيق> تدريب السيدنا رسوليه الليّ من الحديث حديث السيد العسم على كل حديث الحديث كيثمت بعض أصور لكن بمجموع ورغي واضح من غينه ما جاء في الناس رسوله الله سلامه الله وعلى الحلقه من الوجه نبينا محمد وعلى الله وسحبه وسلم